صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ومن يسلم وجهه والى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره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 في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما جاهم إلى الببذ فبنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور